وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُ لَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُ لَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 فَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَخَزَّتُ مِنْ دَالَّ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيْهِ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْقَابَنِ إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانُ وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِن وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرّ ثم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان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 وَمَنَالَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَاءَكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلِ الْبِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ مِنْ كُنْتُمْ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 قل من كان عدو والجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً مصدقاً لما بين يديه وهدوء وبشرى للمؤمنين